وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً مذبذبين مذبذبين بين ذلك لا إله إلا و لا إله إلا ومن يضلل الله فلا تجد له سبيل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلون الله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك نسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا